Are you ready to go to the moon? a uh -huh. Thank alaikum <laughs> warahmatullahi I don't know. بسم الله وكيف نجدد به قال اكسلوا ما تنتجه النخلة في جميع ورقات السنة من الرطم والأصري والدلح والسهري i našo svojnom y la verdad